انتهى رمضان مضى رمضان وفاز من فاز وخسر من خسر ولكن يعني إيه اللي أنا أعمله بعد رمضان كنت في شهر رمضان أصم النهار أقوم الليل أقرأ القرآن أتصدق أصل الأرحام امتنع عن المعاصي فماذا بعد رمضان قال العلماء من علامات قبول العمل الاستمرارية الاستمرارية في العمل قال المولى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يعني انت ايه هو بالرغم من انه نبيه ولكن إن أشرك سيهدم عمله الذي عمله ليه لانه لم يستمر كان هناك عابد من بني اسرائيل كان يعبد ربه عز وجل في صومعه البلد ممتنع عن يعني هذه القصه من الاسرائيلات التي يعني ايه او يعني اظن صحيحة إن شاء الله كان يتعبد في صمعه بعيدا عن الناس قال دخل كده واحد منقطع في صمعه مخصص لله عز وجل فجاء حقامة حر في البلدة التي كانوا فيها فأمير هذه البلدة يعني قالوا إيه كانوا ثلاثة إخوة وكان لهم أخت فلم يأمنوا أحد إلا هذا العابد صاحبنا اللي بفض ربنا لا يمكن أن أأمن منه المهم فقال لهم فجاءوا بها إليه ويعني استأذنوه بأن تظن معه قال نعم ولكن انا أبتعد عن النساء فابنوا لها صومعه بجانبي حتى أقوم بحاجة المهم بانوا لها الصومعه بجانبي وعن كان وقت الطعام يعني كان يعطيها الطعام بطريقة معينة دون أن يراه ولا ترى دون أن يراها ولا ترى المهم فجاء له الشيطان وقال له يعني أنت إيه انظر إليها لا ذرك شيء فنظر إليها مرة ثم مرة ثم مرة إلى أن وقع عليها فيما حرام الله عزه فأنجبت ولدا فبعد ذلك جاءه الشيطان وقال له بأنك ستفضح وأنت العابد وأنت وأنت وأنت طب وما الحيلة قال اقتلها ولدها وإذا جاء أهلها فقل لهم إيه لما قد ماتتهم سيصدقون وفعلا دفنها هي وولدها فجاء الشيطان فجم جاء أخواتها فسألوا عليه قال لهم بنا قد ماتت فصدقوه ولكن جاءتهم رؤية والرؤية ثواطأت الثلاثة جاءهم رؤية فيهم واحد في ليلة واحدة بأنها قد ماتت هي وولدها في مكان الفلاد كل هذا من إبليس خذلك فأخذت فعلا رحوا بفحروا فوجدوها فأخذوه وهدموا صومعته ثم أخذوه ليصدبوه فجاءه الشيطان فقال له أقول لك على شيء حتى تنج من هذا الموقف قال, قال أن تسجدني انظر بعد أن كان عابدا لله عز وجل قال أن تسجدني فسجد للشيطان فبعد أن سجد للشيطان فقال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين وقتلوه كافرا ولا حول ولا قوة إن ذلك وهو كان عابد ولكنه وضرب المولى عز وجل لنا ذلك المثل في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجد فإنتهى بعد رمضان أردت أن تعلم, أن تعلم. يترى قبل رمضان او لم يقبل انظر إلى عملك بعد رمضان يعني ده سنكتب تصلي مثلا اتناشا رأي حداشا رأيك بعد رمضان بعض الناس يظن بأن العبادة في رمضان فقط أقصد قيام الليل في رمضان فقط وكثيرا ما سئلنا بها. يا شيخ والجميع تحفي الرمضان نعم و... يعني وكثيرا من الناس أيضا لا يقبل على قراءة القرآن إلا في رمضان يختم القرآن بالشهر مرة فقط هذا خطأ بالك يعني تقدم مرة عمر بن العاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكوى يشتك فيها عمر ابنه يشتك فيها عبد الله ابنه عمرو بن العاس تقدم بشكوى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشكي فيها عبد الله بن عبد الشكوى دي تركت إيه شتمه ضربه سبه لعنه أبدا قال يا رسول الله اسمع إلى الشك قال يا رسول الله عبد الله ابني أراد أن يتزوج فجئت بامرأة ذات حسب ونسب وجمال ومال جمع فيها كل الصفات الكويت صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ولدينها ولحسبها ونسبها ولمالها فاغفر بذات الدين طربت يدها وعمر ابن العسرة جمع لها كل الصفاء متذين مال حسب نسب جمال كل شيء فذهبت أسألها عن حالي وله. هو... له أعمل إيه قالت والله إِنَّهُ بِخَيْرِ وَلَكِنَّهُ مُنْذُ ثَلَاتٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ثلاثة أيام لم يطأ لنا فراشاً ما أتى إلى زوجة وماذا يطأ؟ قالت والله من بعد صلاة العشاء يقوم الليل إلى أزان فجر ليس في رمضان أخي بلك ويقرأ القرآن وصائمت على النهار فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر ماذا تقوم من الليل قال يا رسول الله من بعد صلاة العشاء إلى أذن الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نم وقم نم وقم ويعني إيه انت نم شوية وقم شوية ثم نادى يا عبد الله بن عبد ماذا تقرأ من القرآن تقرأ القرآن جديد قال يا رسول الله أختم القرآن كل ليلة ودخل كده واحد قائم طوال الليل وبرك الله عز وجل له في وقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عم اختم القرآن في شهر قال يا رسول الله إني أجد قوة قال اختمه في, في خمسة عشر يوما فقم استشار يوم قال يا رسول الله إني أجد قوة قال اختمه في سبعة أيام قال يا رسول الله إني أجد قوة قال يا عبد الله اختمه في سلاس ولا تزد تخيل كذا هو ايه بيختم كران كل ليل اختمه في شهر وهذا عن أدنى الأمور يعني يختم كران في شهر ياخي يا يختمه في شهر وفي بالك عنه تختمه في شهر اتقرأ لك كل يوم جز في شهرين اتقرأ كل يوم نص جز ياخي يختمه في اربع لما تقرا 40 مش واضح يعني المهم يعني حاول ان قال رسول الله إني اختمه كل يوم قال اختمه في شهر قال يا رسول الله قوة على ذلك قال اختمه في 15 15 يوم قال عندي قوه قال اختمه في سبع قال عندي وقال اختمه في ثلاث ولا تمدوش عن ثلاث وخبرك ثم قال له يا عبد الله كم تصوم من الظهر قال يا رسول الله اظهر كل الا اعياد فقال بل صم ثلاثه أيام من كل شهر ثلاثه ايام من كل شهر قال يا رسول قال صم الاثنين وصم والخ... اي من كل قال يا رسول الله اني اجد قال صم الاثنين والخميس قال يا رسول الله اني اجد قوه قال بل سم يف يوما وفطر يوما فإن خير الصيام صيام داود كان يسم يوما ويفطر يوما بعد أن كبر السن بعد عبد الله بن عام وكبر كده في السن كان لا يقدر على ذلك ولكنه خشى أن يضيع عملاته فقال فكان ايه يعني يتقوى على ذلك ويجمع بعض الأيام يعني مثلا ايه يأتي مثلا على يوم ويوم ثم مثلا الأسبوع واختر الأسبوع يجمع أيام الصيان وأيضا يخرى القرآن يعني كان يحاول أنه يعني حاول أن يظل على الحالة التي فارغ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد رخصها لي أخشى أن أموت على غير ما عهدني عليه. بشيء في الكلام إن أنت تقلق القرآن اقرأ القرآن يعني حوله لا تترك وقال يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور تحذر من هذا اشترط الفرقان يا شيخ خالد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور تقدر تحفظ القرآن وما حفظتوش فقد هجرت تقدر تقدر تقرا وما قراتش فاهجر تقدر تعمل وما عملتش فقط هجر المهم يعني انت تعالى بس انت كنت بتصوم كنت ايه بتقبل لله حناش الرقص اعود نفسك على يعني انت كابتت نفسي على قيام الليل 40 سنه وتلذذت به 20 بعد كده فضل ايه قيام الليل صعب عليه فضل ايه ها ما لان العباده صحه واخد بالك فأنت مثلا صليل يقوله 11 ركعة يقوله هو الله أحد وإذا جاء نصر الله الفعل كده من أول إيه القارعة ويقرأ لغاية ما تضر أن على كده واخد بالك حتى يقبل لأنه على ما تقفنا الاستمرارية أنت استمر في العام أما تعبد ربنا على جل في رمضان وإذا انتهى رمضان كأن رب كأن رب رمضان وغير رب, رب, رب, رب, رب, رب شاء الله ورب واحد واخد بالك ولكن شرعت لنا في رمضان الجماعة نحن نجتمح في مسجد هذه هي الزيادة وأيضا قراءة القرآن أيضا أكثر في رمضان ولكن لا تترك ذلك وخذلك طيب بعد السيام كنت بصمت يعني السمت شهر 30 يوم قال نبي صلى الله عليه وسلم لما تسام رمضان ثم أتبعه بـ 60 من شوار كان كما تسام الضبط وخذلك أيضا كنت تتقرأ القرآن كما قلت لك لا تترك وخذلك أنت امتنعت عن المعاصر امتنع عن المعاصر وادع هذا الشهر بداية التصالح لك مع الله عز وجل وخلاص القضي انتهى الشهر وفاز من فاز وخسر من خسر وخبالك يعني كما قلت لك من علامات قبول العبادة الاستمرارية فانظر يطرحنا بعض رمضان صلينا الفجر انتعلم في اختم بالقصة دي كان الحسن ابن صالح هذا من رجال الإمام مسلم يعني الإمام مسلم رضي الله عنه رحمة الله عليه يرمع عنه في الصحيح صحيح مسلم وهو أصح الكتب بعد البقاء الحسن بن صالح كان عنده جارية الجارية يعني ايه كانت عنده كانت تخدمه وتقوم على خدمات ولكن الحسن هذا كان يصل طوال الله لله فباعها بعهل بعض الناس فأيقذتهم في منتصف الليل قموا فصلوا فقالوا لا أصفرنا والصبح جد فقالت لهم أنتم لا تصلون سوى الفريضة قالوا لا فذهبت إلى الحسن تذكي إليه قالت إنك بعتني إلى أناس سوء لا يصلون سوى الفريضة فارددني إليك فرضها الحسن واشتراها مرة ثانية تخالي المرضي له عندنا في هذا الزمان ونحن قد تركنا حتى الفريضة لألقب بنفسها في البحر فأقول لك حاول أن تحافظ على الطاعة حتى لا تضيع هباء منصورة قال المولى عز وجل نبيه ولئن أشركت لا يحبطن عملك لتكونن من الخاتلين تحاول على قدر المستطاع أن تستمر على على بعض ما استمررت عليه في رمضان هذا ما أحببت عن أنبه عليه أقول حولي هذا وأستغفظ الله لي ولكم وجزاكم الله والله خير. You see it's